النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. رددوا الله أكبر إنه النصر المبيح إنها خلافة الأشرار ووعد واقعي. رددوا الله أكبر إنه النصر المبيح إنها خلافة الأشرار ووعد واقعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء. السادس والعشرين منذ الحجة لسنة ألف وأربعمائة وأربعين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين السيطرة على مواقع لتنظيم القاعدة وهلاك خمسة عشر عنصرا في هجوم واسع لجنود الخلافة في قيفة أسر وتصفية عنصرين من البكك المرتدين في مدينة الحسكة هلاك عنصرين من الشرطة للتحادية المرتدة وتدمير آلية لهم في منطقة الكاتون اغتيال عنصر من الشرطة الأفغانية المرتدة في مدينة جلال أباد البداية من ولاية اليمن من البيضاء السيطرة على مواقع لتنظيم القاعدة وهلاك خمسة عشر عنصرا في هجوم واسع لجنود الخلافة في قيفة بعد التوكل على الله تعالى هاجم جنود الخلافة أمس مواقع تنظيم القاعدة المرتد في منطقة الحماضة بقيفة واشتبكوا معهم بجميع أنواع الأسلحة ما أدى لسقوط خمسة عشر قتيل وعشرات الجرحى وفرار البقية والسيطرة على مواقعهم واقتنام ما فيها كما استهدفوا آلية لمرتدي تنظيم القاعدة على الطريق الرابط بين منطقة الصرار والزوب في قيفة بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد على توفيقه ننتقل إلى ولاية الشام من البركة أسر وتصفية عنصرين من البكك المرتدين في مدينة الحسكة بفضل الله وحده تمكن جنود الخلافة أمس من أسر عنصرين من البكك المرتدين في حي غويران بمدينة الحسكة وبعد التحقيق معهما تم قتلهما بسلاح مسدس ولله الحمد وإلى ولاية العراق من ديالا هلاك عنصرين من الشرطة الاتحادية المرتدة وتدمير آلية لهم في منطقة الكاتون بفضل الله تعالى استهدف جنود الخلافة أمس آلية رباعية الدفع للشرطة الاتحادية المرتدة في منطقة الكاتون غرب مدينة بعقوبة بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لتدميرها وهلاك عنصرين كانا على متنها كما استهدف أول أمس عربة همر للجيش الرافضي المرتد في قرية الإصلاح شمال جلولاء بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها ولله الحمد وفي كركوك بتوفيق الله تعالى نشر المكتب الإعلامي صورا لاستهداف آلية رباعية الدفع للشرطة للتحادية عند قرية المجيبرة بأطراف منطقة الرشاد ولله الحمد وإلى ولاية خراسان اغتيال عنصر من الشرطة الأفغانية المرتدة في مدينة جلال أباد بتوفيق من الله تعالى استهدف جنود الخلافة أمس عنصرا من الشرطة الأفغانية المرتدة في مدينة جلال أباد بسلاح مسدس ما أدى لهلاكه ولله الحمد والمنه وأخيرا إلى ولاية سينا بتوفيق الله وحده استهدف جنود الخلافة آلية للجيش المصري المرتد في قرية التومة جنوب الشيخ زويد أمس بتفجير عبوة ناسفة ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرات من عناوين السيطرة على مواقع لتنظيم القاعدة وهلاك خمسة عشر عنصرا في هجوم واسع لجنود الخلافة في قيفة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 باد الله بشرى قام صرح المؤمنين قام صرح العز هيا ففرحوا يا مسلمين ففرحوا يا مسلمين. ففراحوا يا مسلمين سوف تعلو راية الحق ويخب الكافري ونعيد المجد للدين وعهد الصالح سوف تعلو راية الحق ويخب الكافري ونعيد المجد للدين وعهد الصالح سوف تعلو راية الحق ويخبو الكافرين ونعيد المجد للدين وعهد الصالحين سوف تعلو راية الحق ويخبو الكافرين ونعيد المجد للدين وعهد الصالحين.